السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من صار على نهجه واقتفى أثره ودعى بدعوته إلى يومدين أما بعد أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم وأن يجزي قارئنا وإمامنا خير الجزاء أحبة الكرام من مسلمات الأمور أن القرآن الذي نقرأه وأن القرآن الذي نقوم لله عز وجل كل يوم نتلوه في صلاتنا هو كتاب الإسلام وهو دستور هذا الدين وليس ثمة أحد يقول أن القرآن لفئة خاصة من المسلمين دون أخرى بل القرآن للجميع يقرأه العالم ويقرأه العامي ومن مسلمات الأمور أيضا أن القرآن كتاب علم وعمل ونحن نقرأ القرآن ونسمع القرآن ونتعبد لله عز وجل بهذا القرآن لا بد أن نخرج بعلم وعمل ولن أطيل لأنني أريد أن أصل إلى أمر مهم فالله عز وجل قد جعل هذا الدين دين يسر فالقرآن من أوله إلى آخره دعوة للإسلام دعوة للتوحيد دعوة للخير والإصلاح وأنت ترى أن الآيات أغلبها وجلها تأتي على صيغة الأمر أو على صيغة العموم أو على صيغة الجمع وخطاب مفرد في القرآن قليل لأن الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى أخلاق القرآن واجب الجميع ومن هنا نصل إلى سؤال مهم. علنا أن نصل إلى جواب فيه. كيف نكون من أهل القرآن وكيف نأخذ بأخلاق القرآن؟ إذا أراد الإنسان يبحث ج... عن جواب صحيح موفّر، فلينظر إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وهذا وربي من تيسير الله عز وجل للمسلمين أمر ديني قد يقرأ الإنسان بعض الآيات أو كثير من الآيات ربما فهم فهما صحيحا وربما فهما فهما ناقصا لكن إذا أراد أن يفهم القرآن وأن يتخلق بأخلاق القرآن فلينظر إلى ذلك القدوة الذي عصمه الله عز وجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم هل الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الأخلاق الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى الطاعة والتعبد خاصة بالأئمة أئمة المساجد؟ لا أحد يدعو إلا الخطباء ما أحد يدعو إلى الله إلا العلماء أين بقية المسلمين؟ أنا أقول إن أمر الدعوة إلى الله عز وجل إذا بحث عنها الإنسان فإنها يسيرة فانظر مثلا كيف تمارس الدعوة إلى الله وتطبق أمرا قرآنيا ما هو الأمر؟ قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على المرّي والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كيف تطبق هذا الأمر؟ ربما تقول أنا لا أملك بلاغة ولا فصاحة ولا أملك شهادة ولم أطلب علما شرعيا لكنني أريد أن أكون ممن قال الله عز وجل وخاطبهم وأمرهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر اسمع معي هذا المشهد الذي أختم بها حتى يعرف كل أحد أن أمر الدعوة من تيسير الله عز وجل يأمر هذه الأمة أن يسر أنه يسر لها حتى أمر الدعوة إلى الله عز وجل ولا عذر لأحد لا عذر لأحد أبدا أن يقصر بها اسمع جاء رجل, رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلاصة أمره أنه شرب الخمر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان حاضر من الصحابة أن يقين عليه الحديث أقام عليه الحد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم، فقال رجل، فقال رجل أخزاك الله، تبه. تبه, تبه الان, الان, الان, الآن الذي أقيم عليه الحد حد الخمر يسمع، قال أخزاك الله. ما أكبر ما تجلد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لهذه نومة فأنكر عليه ذلك، لأننا نستصحب أن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوان لو أن إنسان قال له بارك الله فيك فحسنت شرب الخمر مفيد لقلنا هذا إعانة على المنكر لأنه شجع وهذا أمر مرفوض كذلك من يجلس مع من يقع في منكر من المنكرات ويسوغ له أو يبرر له أو أقل الحال أن يهادينه على ذلك فالأمر مرفوض لأنه من التعاون على والعدوان لكن أيضا موقف ذلك الرجل عندما قال أخذاك الله موقف لا يتماشى مع قول الله تبارك وتعالى والتعاون على البر والتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تكن عونا للشيطان على أخيه ماذا أريد أن أصر إليه أقول لو أننا أخذنا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعض الناس لا يستطيع أن لكن تستطيع أن تعين على البر والتقوى وتنهى عن الإفر والعدوان بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم لا, لا تقول هذا اللهم اغفر الله اللهم ارحم اللهم اغفر الله فلو أننا رأينا إذا رأينا أحدا يقع في منكر من المنكرات في يقع في محرم من المحرمات إن سمع فهو خير وإن لم يسمع فهو خير أن تدعو, أن تدعو له بالهداية أن تدعو له بأن يرحمه الله عز وجل وأن يعافيه فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان وعصات المسلمين ليس بأشر ولا بأبعد من الكفرة الذين لهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يمسح الدمع وجهه عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يا رسول الله إن دوساً أبت وآنت دوس على الكفر الطفيل يقول رفضت الإسلام دوسا فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع علي يديه إلى القبلة وقال الناس هلكت دوسا فقال اللهم اهد دوسا واعطي بهم اللهم اهد دوسا واعطي بهم نحن نبين من وقع في خطأ أننا ندعو الله عز وجل أن يعافيه وأن يتجاوز عنه وأن يغفر له لا نقره وندعو له لأن الله عز وجل وبيننا وبينك القرآن ما تعبدن الله عز وجل أن يدعو بعضنا على بعض بل إنك تجد في القرآن أن الله عز وجل عز وجل علم العلم أن يدعو بعضها لبعض حتى الحي يدعو للميت من المسلمين يقولون ربنا لنا وإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا, في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم هذا الذي يعلمنا القرآن إذن هذه صورة من صور الدعوة ومن صور التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان التي نستخلصها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كتاب علم يحتاج إلى تدبر وتفكر وتمعن، مسأ الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ونسأله بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولوالدين ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم